بوك تو ناودك تسعون تسعون امبراتيبو دو الأمر اثنين الامر اثنين احلق ذقنك احلق ذقنك لا <تضحك> اغتسل. اغتسل. كم بوبين. شعرك. مشت شعرك. اتصل. اتصل, اتصل, اتصل, اتصل, اتصل ابدا ابدأوا. ابدا ابدا ابدا تشازو تشازو توقف توقفوا. توقف توقف توقف لا صوتيم لا صوتيم اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا دير تير دير تير قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا <سؤال> لا تكن أبداً غير صادق. لا تكن أبداً غير صادق. لا تكون أبداً وقحاً. لا تكن أبداً وقحاً. <سؤال> لا تكون أبداً, <سؤال> أبداً غير مهذب. لا تكن أبداً غير مهذب. كن دائماً صادقاً. كن دائماً صادقاً. كن دائماً كن دائماً لطيفاً. كن دائماً مهذباً. كن دائما مهذبا. عد سالما لبيتك. عد سالماً لبيتك. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Zurna marra okhra fi akhrab waqt Bonvolu vavo vavo vavo punto bo o o ko du punto do e per la testoi caina libro